الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أهل الإيمان بهذه السورة الكريمة سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أقيموا الصلاة وآت الزكاة اشتغلوا بأداء هذه الصلاة على وجهها المشروع من إقامة أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وأدوا الزكاة المفروضة في أموالكم واعلموا أن كل خير تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله تبارك وتعالى مرصودا موفورا في اخرتكم إن الله تعالى بصير بكل أعمالكم وسيجازيكم عليها هنا الله تبارك وتعالى يأمر أهل الإيمان واقيموا الصلاة واتوا الزكاه بعد أن ذكر هؤلاء من أهل الكتاب الذين يتمنون اعادتكم إلى دينكم الأول الذي كنتم عليه في جاهليتكم أن ترجعوا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ثم أمر بالعفو الصفح حتى يأتي الله بأمره بعد هذا قال واقيموا الصلاة وآت الزكاة فوجه الارتباط هنا وهو ما يعرف بعلم المناسبة أن ذكر الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعد ما ذكر من حال أهل الكتاب وما ينبغي تجاه ذلك من العفو والصفح انتظار أمر الله تبارك وتعالى فهنا ذكر سببا يستجلب به النصر وأقيم الصلاة وآت الزكاة. فذكر هذا الأمر بعدما سبق حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير وأقيم الصلاة وآت الزكاة. فدل على أن إقامة الصلاة ويتاء الزكاة من أسباب النصر وقد جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة قامت الصلاة دائما في كل موضع يؤمر بها إنما يؤمر بإقامتها وليس بأدائها وذلك أن اقامتها تعني ما ذكرته آنفا من أن يأتي بها على الوجه المشروع مستوفية لما ذكر فيقوم بحقوقها الروحية في صورتها العملية وذلك بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى ومناجاته والانقطاع إليه عما عداه وإشعار القلب عظمته وكبريائه فبهذا الشعور ينمو الإيمان وتقوى الثقة بالله عز وجل وتتنزه النفس عن أن تأتي بالفواحش والمنكرات وتستنير البصيرة فتكون أقوى نفاذا في الحق وأشد بعدا عن الأهواء فنفوس المصلين جديرة بالنصر الذين يصلون هذه الصلاة لما تعطيه هذه الصلاة التي هي بهذه الصفه من القوة المعنوية ومن الثقة بالله تبارك وتعالى وقدرته والارتباط به فإذا رأيت أهل الإيمان إذا رأيت المقاتلين يسجدوا لله عز وجل ويصلون كما أمرهم الله تبارك وتعالى فإن ذلك يبشر بخير يبشر بخير أن هؤلاء لهم صلة مع من يملك القوة والنصر، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني من أجل أن تحقق الفلاح وهو نيل المطلوب والنجاة من المرهوب الثبات مع الاتصال بالله عز وجل بكثرة ذكره، الذكر بالقلب. باستحضار العظمة والمراقبة وما إلى ذلك من التوكل واليقين والثقة وكذلك أيضا الارتباط به بذكره تبارك وتعالى بالجوارح بالعمل بطاعته ومن أعظم ذلك هذه الصلاة فهي من أجل ذكر الله وأجل صوره وأقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم هذه صلاة الخوف ذكرها الله عز وجل في جماعة في وقت في وقت مواجهة العدو حينما يكون أهل الإيمان مقابل الأعداء يتخوفون من هؤلاء أن يصيبوا منهم غره في أي لحظة. ومع ذلك يصلون, يصلون جماعة بهذه الصفة ثم بعد ذلك إذا حصل لهم الأمان والاطمئنان عند ذلك فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فهذا كله من أجل أن يكون أهل الإيمان لهم صله ثابتة قوية بربهم وخالقهم جل جلاله وتقدست أسماؤه هؤلاء هم الذين ينصرهم الله عز وجل الصلاة هي صله بين العبد وربه فهذه الصلاة بهذه المثابة لا شك أنها سبب لكل خير وطمأنينة النفوس وثبات القلوب ورباطة الجأش والتوكل على الله عز وجل و ايضا قيموا الصلاة وآتوا الزكاة ذكرنا في بعض المناسبات وجه الاقتران كثيرا في القرآن بين إقام الصلاة وايتاء الزكاة وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك فمن قائل بأن سعادة العبد دائرة بين أمرين حسن الصلة بالله ورأس ذلك في الصلاة والإحسان إلى المخلوقين ورأس ذلك بالزكاة فذكر أصلي السعادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريحنا بها يا بلال وايضا مما ذكروه هو لا ينافي ما ذكرته انفا بأن الصلاة هي رأس العبادات البدنية والزكاة هي رأس العبادات المالية والعبادات إما مالية وإما بدنية كما هو معلوم فذكر رأس هذا ورأس هذا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هنا مثل هذه الجمله تبعث بالطمأنينة في النفوس بحيث يكون العبد واثقا بجزاء الله وثوابه وأن الله لا يضيع من عمله قليلا ولا كثيرا وما تقدموا لأنفسكم ما هذه تفيد العموم ما تقدموا لأنفسكم ولاحظ الإضافة هنا إلى الأنفس فهذا الذي تقدمه هذا الذي تبذله هذا الذي تعمله إنما تقدم لنفسك سواء كان ذلك في العبادات المحضة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن قيام الليل كل ذلك إنما تقدمه لنفسك فلا مجال للإعجاب بالعمل أو التكثر به أو الامتنان أو نحو ذلك وكذلك أيضا التبرم والاستثقال هذا الإنسان الذي يذهب لاداء فريضة الحج أو كان يحج نافلة حينما يستشعر هذا المعنى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فهذا العمل الذي يعمله سيجد ثوابه عند الله تبارك وتعالى إذن لا يذهب متبرما ويرجع متسخطا متضجرا وهو في غاية الاستثقال فيما بين ذلك لا يكون المؤمن بهذه المثابة يتذكر هذا المعنى وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله النفقات التي يبذلها في حجه أو في أعماله الأخرى أو في انفاقه في سبيل الله وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فالله تبارك وتعالى ينميه لصاحبه ويجده العبد موفورا عنده الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإذا استشعر العبد مثل هذا في نفقاته على الأهل والقرابات والمحتاجين فإنه لا يمكن أن يندم على نفقة في هذا السبيل لا يمكن أن يقول بأنه قد أعطى ثم بعد ذلك وجد الجحود والنكران لأنه إنما يقدم ويبذل لنفسه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن كنت تعمل لله عز وجل فهذا ستجده عنده كذلك ما يبذله الإنسان من النفع المتعدي بأنواعه المختلفة إذا كان هذا العمل لله عز وجل خالصا فإن العبد لا يمكن أن ينقطع أو يتوقف لأنه لم يقدر له هذا الجهد وهذا العمل وهذا السعي وهذا البذل وهذا الإحسان من قبل الآخرين لم يشكروه لم يقدموه لم يمنحوه وساما أو درعا أو نحو ذلك إنما يجد ذلك عند الله ألاحظ أن كلمة خير هنا نكرة في, في سياق في الشرط فهي للعموم وقد سبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لا يضيع عند الله عز وجل شيء من خير يعني ولو قل والوزن عند الله تبارك وتعالى بمثاقيل الذر من خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى عائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها سائلة فأعطتها عنبه، وقالت كم في العنبة من مثقال ذرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طلق فالخير لا يضيع عند الله عز وجل ولو كان قليلا وبهذا يكون العبد مسارعا في الخيرات باذلا في سبيل الله تبارك وتعالى ثابتا على هذا البذل والإحسان لا ينقطع بسبب أن هؤلاء الخلق الذين أحسن إليهم لم يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان فإن كان كذلك يفعل فإن هذا العمل لا يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وإنما الشعار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة وذكرنا في بعض المناسبات كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان ينتظر من الناس الشكر على البذل والإحسان والعطاء ونحو ذلك فإنه لا يكون من أهل هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فالإنسان احيانا يحسن إلى الآخرين ويتوقع منهم المردود يتوقع منهم الثمرة يتوقع منهم أن يقابلوه بشيء من الإحسان والتقدير وما إلى ذلك فهذا لا يكون العمل فيه متجردا لوجه الله عز وجل ثم تأمل قوله تبارك وتعالى تجدوه عند الله فإن هذه الجملة تدل على معنى كبير تجدوه عند الله حينما يقول لك الكبير من الناس عملك أجرك ثوابك إحسانك عندي أنا معناها أنك تطمئن كل الأطمئنان أتثق كل الثقة أن ذلك سيأتي ويكون في غاية الوفره فأنت تسرح الذهن في هذه الحال متصورا أعظم ما يكون من الجزاء جزاؤك عندي عندي أنا تجدوه عند الله الذي هو أكرم الأكرمين وهو الغني وبيده خزائن السماوات والأرض وهو لا يخلف الميعاد، فإذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة فما حاجة العبد؟ لتعريف الآخرين بعمله وإفضاله وإحسانه أو محاجة العبد حينما يحزن قلبه إذا لم يقدر جهده وعمله وسعيه ثم تامل قوله تبارك وتعالى إن الله بما تعملون بصير فإن هذه تفيد التوكيد كما أنها تشعر بالتعليل يعني تجدوه عند الله أعمالكم هذه التي تعملونها معروفة معلومة إن الله بما تعملون, بما تعملون بكل ما تعملون فما هذه تفيد العموم بما تعملون بصير يعني أنه نافذ البصر فالبصير على وزن فعيل صيغة مبالغة أي أنه لا يخفى عليه من أعمالكم قليل ولا كثير فهذا يبعث على مراقبة الله عز وجل في العمل الاخلاص فيه كذلك أن يؤديه على الوجه المشروع كذلك يبعث على مزيد من الثقة والطمأنينة فإذا قال الرئيس ونحو ذلك لمرؤوسه أعمالك التي تعملها نحن على الطلاع عليها نحن مطلعون على كل الجهود التي تبذلها في هذا السبيل نحن مطلعون على الأوقات التي تقضيها في هذا العمل يطمئن الإنسان يستريح من الناس من يعمل أوقات طويلة متواصلة يواصل الليل بالنهار والنهار بالليل وقد لا يشعر به أحد يعمل في مصالح عامة أنحو ذلك فإذا قيل له من قبل كبير يؤمل نائلة منه قال له كل ما تعمل نحن على اطلاع ومعرفه به اطمئن تمام الاطمئنان وزاده ذلك اندفاعا فأقبل على العمل بجد ونهم وحرص ورغبة أكيدة فكيف إذا كان ذلك القائل هو الله عز وجل إن الله بما تعملون بصير الأعمال التي تعملونها في ظلام الليل من طاعات وعبادات الصدقات التي تتصدقون بها في الخفاء الارادات والنيات الطيبة والمقاصد الحسنة حسن الظن بالناس إرادة الخير محبة الخير ان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه كل ذلك يطلع عليه الله تبارك وتعالى ولو خفي ولو خفي على الناس الإحسان إلى محتاج الإحسان إلى ضعيف الإحسان إلى قريب الإحسان إلى جار الاحسان الى صديق الاحسان الى زميل في عمل او دراسة او نحو ذلك كل هذا يتجرد فيه الانسان لله عز وجل ويحتسب الاجر والثواب عنده ان الله بما تعملون بصير اذا لا محل لهذه له العبارات التي قد يقولها قائلون فلان ليس باهل للاحسان وقد وضعت الاحسان في غير موضعه اتق شر من احسنت اليه أنح ذلك من الكلام الذي لا حاجة إليه إنما هو يعمل لربه تبارك وتعالى والله مطلع على عمله إذن هو لا يرجع عائدة من هؤلاء من هؤلاء الناس فهذا يعني الجد والإقبال ولهذا فإن أبا بكر رضي الله عنه لما كان ينفق على مصطح ومصطح كان من أهل ذدر وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من جهة الخؤولة فقذف عرض ابي بكر رضي الله عنه كان ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها في قضية الإذك فحلف أبو بكر رضي الله عنه الا له ألا ينفق عليه يعني ينفق عليه ومع ذلك يقذف عرضه فماذا قال الله عز وجل قال ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا اولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم لاحظ الان افك ومن قريب وايضا ممن وقع هذا الافك على من احسن اليه وكان ينفق عليه هل جزاء الاحسان الا الاحسان فابو بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه ماذا قال قال بلا والله إني أحب أن يغفر الله لي فأعاد إليه النفقة مرة أخرى هذه النفوس الكبيرة هذه أصحاب القلوب الكبيرة هؤلاء هم الكبار هؤلاء هم الذين حصلوا المراتب العالية فكان هو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقف مع نفسه ويقول هذا فعل عرضي بعد ما كنت أنفق عليه فهو ليس بأهل لا والله لا أفعل ولا أعود إلى مكالمته أو الإنفاق عليه مباشرة تجاوز هذا وأعاد النفق كأنه لم يكن شيء من ذلك فحينما نعرض أنفسنا على مثل هذه النصوص ونعرض أنفسنا على مثل هذه الموازين تجدوه عند الله فهذا يعني أيها الأحبة أننا لا نحاسب الآخرين بمثاقيل الذر باعتبار أنهم لم يقدروا هذا الإحسان باعتبار أن هؤلاء القرابات لم يشكروا هذا المعروف أننا لم نسمع منهم كلمة شكر أن هؤلاء لم يبعثوا لنا بشيء من مما يدل على تقدير هذا الجهد الذي بذلناه في حقهم لا لا لا إذا جاءك من يشكر قل أنا الذي أشكرك إذا جاء من يقول أحسنت إلي قل بل أنت الذي أحسنت إلي هو في الواقع أن الله ساقه إليك ليكون ذلك سببا إلى إحسانك لنفسك ما تنفق من خير فلأنفسكم تنفق من مال تنفق من علم تنفق من عمل تنفق من بذل من جهد من نصيحة تنفق من خير لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إذن ماذا تريد عملك لله عز وجل وهو لنفسك وسيأتيك وافيا هذه ثلاث تكفي في إخلاص العمل لله تبارك وتعالى فإذا جاءك من يريد أن يقدم لك الدعاء أو الشكر على إحسان قل بل أنا الذي أدعو لك وأنا الذي أشكرك وأنا الذي ممتن ومغتبط بما يصلني من معروفك وإذا جاءك من يعتذر إليك أنه أساء أو نحو ذلك قل أنا الذي اعتذر، أنا المقصر وأنا المسيء وأنا الظالم ونحو ذلك هكذا يكون أصحاب القلوب الكبيرة وهذا ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل وأتباع الرسل من أولياء الله تبارك وتعالى وأصحاب المراتب العالية في الإيمان أذى وسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم نبي نحمد صحبه كان لديكم سؤال نعم. نعم في قوله إن الله بما تعملون بصير يؤخذ من إثبات صفة البصر لله عز وجل وهذا واضح وأيضا قد يشعر أيضا بوعيد ويشعر بوعيد باعتبار أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير فبصره نافذ فيكم فعليكم أن تراقبوه فتأتوا بهذه الأعمال على الوجه المشروع فمن جاء بها على الوجه المشروع فله الجزاء الحسن ومن ضيع وفرط فإنه متوعد بالعقوبة فإن الله يراه إذا ضيع من صلاته إذا ضيع من هذه الزكاة التي فرضها الله عليه فإن الله بصير به إذا أبطل هذه الصدقات والنفقات بالمني والأذى فإن الله بصير بذلك ويجازيه عليه وهكذا نعم لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله